رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الوأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاه وكانت تقيا فذا غوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 تَقِيَّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ لاَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبِدْ غَضَبًا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ علي جَعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ به مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَا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 إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صبما فلن أكلم اليوم إنسيا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 لا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلي لا يرجعون.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 علم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعهد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال راضب أن تعله تياب راهم لإن لم تأتي إلى أرض منك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 ربي شقيا فَلَمَّا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَيَعْقُوبَ لم جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم صدق عليا واذكر في الكتاب موسى مُوسَى كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الطُّورِ وقربناه نجيا ووهبنا له من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 واذكر في الكتاب إدريس إِنَّهُ كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعن الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوحي وَمِنْ ذِكْرِيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ ذِكْرِيَّاتِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَمِمَّا أُوتِيتَا عَلَيْهِ مُنْزَلَاتٌ وَمِنَ الطَّيِّبَاتِ يُطْعِمُونَ الطَّيْرَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولى ك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنة عدن التي وعد الله معباده بالغيب فانه كان وعده مئتيّ لا يسمعون فيها إلا سلاماً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 مجفيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ ايهم أَشَدُّ على الرحمن عديا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما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 فنريثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون عبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تردوا صَلَّى اللَّهُ يَعْطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزْعَابٌ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْتُ لَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى رَحْمَانِ وَأَفْضَى وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَالدَّارِ لَا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 ادْعُ إِلَى رَحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْدَرِ الْرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلٌّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عددا. وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بإذنه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 وهل أَتَاكَ حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهله انكثوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أَوْ أَجِدُ على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 أصايأ توكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما ألب أخرى. قال ألقاها يا موسى. ألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.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 انقاذ فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بِآيَاتِي وَلَا ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون طَغَى طغى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 فأَتِيَاهُ فقولا لَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تعذبهم ظن في يوم من الايام انه لا خير في هذه الامه ابدا الله تبارك وتعالى جعل الخيريه في هذه الامه الامه دي محتاجه ايه حد بس ينفض التراب ده بتجي حد عنده صدق عنده اخلاص وعنده كلام طيب يستخرج اروع ما في هذه الامه الامه دي مرت بنكبات لا يمكن ان تتخيلها لا يمكن تعرف لما النبي مات صلى عليه عليه السلام أصبح بعد ما كان معاه في حجة الوداع مية وعشرين ألف عرف لما النبي مات عليه الصلاة والسلام ارتد الناس عن الدين حتى لم يعد يؤذن في العالم إلا في ثلاث مساجد بس الإسلام ضاع. مضاش سنة 417 وسبعتاشر القرامطة دخلوا المسجد الحرام ووقف القرمطي بعد مشال الحجر الأسود يقول أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا وأعد يقول أين الطير الأبابي أين الحجارة من سجين وخاذ الحجر الأسود أعد عنده عشرين سنة مش موجود في المسجد الحرام أين القرامطة الآن ضاع الدين القرن السابع قبل القرن السابع أوهر القرن الخامس جاء الصليبيون في تسع حملات صليبية بيت المقدس أعد تسعين سنة مع النصار رفعت عليه الصلبان الأمة ماتت لا ماتتش جاءت تطر القرن السابع قتلوا في أسبوع واحد اثنين مليون في بغداد حتى إن ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ هو بيكتب في الفترة دي قال ماذا أكتب هل أكتب نعي الإسلام أنعي الإسلام يعني هل مات الإسلام يا شباب لما تبدأ تظن ان الاسلام سيضيع لأجل الكفار اللي هم بيحربوا الدين لا اسمع ربنا قال ايه شوف قال اللي تخليك كلك قوة وكلك تفاؤل ان الذين كفروا ينفقون امواله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ثم يغلبون يقين في الله عز وجل شوف كده الجماعة المنافقين قالوا ايه ضر هؤلاء ايه دينهم مش عندنا غرور احنا عندنا ايه امل في الله ثقة في الله ثقة في وعده لا ني لا نحبه عشان كده أخطر شيء الكلمة المشهورة اللي غلط يقول لك يا ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه كلمة دي غلط على كلمة دي أكثر كلمة ضيعت الدعاء وضيعت مساجدنا وضيعت دعوتنا وخلت كل واحد يقول لك يا عم فيش آمن نصل خش الجامعة أكني الناس دي هتهتدي أتهتدي اسمع الحديث دوت كده قال صلى الله عليه وسلم فالأول بسدق النبي ولا مش صدقوا النبي يقول عليه عز والسلام لا يبقى على ظهر الأرض تاني تاني تاني لا يبقى على ايه على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون له انت بسدق انا بسدق يا والله الله سيتم نوره الزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم انت مش مسؤول عن النتائج ربنا فالق الإصباح قادر في ليلة واحدة بس ليلة واحدة يمكن لدينه ويفتح القلوب لدينه قادر مش قادر مهما كان الظلام فالق الإصباح انت بقى عملت اللي عليك استمسك بغرزه كده النبي قال ايه عسى السلام بسم حيزة الجميل واختم به لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر غرسا يستعملهم في طاعته تاني الحديث لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته انت بقى عايزينك النهاردة تبقى أحد هذا الغرس عايزك تبقى انت غرس من غرس رب العالمين في هذه الأمة بحيث الناس ترى فيك الثمره ترى فيك الثمر تؤتي أكلها كل حين إذا رؤيت ذكر الله عز وجل لحد امتى تبقى انت مورد مستهلك امتى تبقى منتك امتى تغير فيما حولك صدقني والله ما ايسر هذا الدين يشتقين بس حد يشير يشيروا بحق ويحملوا الى الناس سيفد الناس اليه ركبانا ووحدانا وآلافا وملايين لان الله تبارك وتعالى وعد ومن اصدق من الله خيرا اصدق تبارك وتعالى ان يزيل عنا ظلام الظالمين وظلم المجرمين اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيت القصيد معنا في اول نقطه معنا انت عايش لمين انت اقوالك لمين انت لما كتبت البوست دا على الفيسبوك كتبت المين ارضاء للناس ولا ارضاء لرب الناس لما سكتوا ما اتكلمتش في الموضوع الفلاني ما تكلمتش لله ولا عشان الناس لما قلت الدرس قلت لله ولا عشان الناس لما ما قلتش ما قلتش لله ولا عشان الناس قصة جميلة جدا الربيع بن خثيم كان ابن مسعود بيقول سنة مسعود بيقول للربيع بن خثيم من سادات التابعين بيقول له يا ربيع والله لو راك النبي لاحبك صلى الله عليه وسلم يا سلام على على الثناء الجميل ده بيقول له النبي لو شافك يا ربيع كان يحبك كان الربيع بخسيم هذا من سادات التابعين يقولون إن جماعة بتوع الكوفة الفساق الفجار أرادوا إن هم يفتنوا الربيع في يوم من الأيام فذهبوا إلى امرأة غانية غانية يعني أعزكم الله سلوكها مش مظبوط يعني فقالوا لها لك ألف دينار ألف دينار دي زمان الدينار ده حاجة عظيمة جدا يعني ألف دينار مبلغ يعني لك ألف دينار على أن تفتن الربيع قالت قالت وكيف ذلك قالوا نريد منه قبلة تخيل بقى واحد فساق البلد عاملين اتفاقيه انه هو بس يديها بوسه بس بوسه واحد وتاخد الف دينار عارفين ان الربيع ده ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى فقالت المراه دي قالت بل لا اخذ منكم شيئا الف دينار مش عايزه منكم فلوس ايه يعني اعمل عليها شيخ يعني بل لكم أن يفعل كذا وكذا وكذا مش بس بوسة لا ده هخليه يعمل أكثر من كده كمان فجاءت إليه وقد خرج من صلاة الفجر، طلع من الفجر جو ظلمة وفي شارع من الشوارع فتعرت أمامه كما ولدتها أمها فلما رآها نحى وجهه وقال لها يا امه الله كيف بك إذا نزل بك ملك الموت أم كيف بك إذا جاءك منكرون ونكير أم كيف بك أم كيف بك اعدوا الله شهد كلام كده يعيظها حتى صرخت وجمعت عليها ثيابها واعتزلت الناس وسميت بعد ذلك بعابدة الكوفة فكان الفساق يقولون أرسلناها لتفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا الربيع بقى في يوم من الأيام قال لمراته إيه؟ اصنعوا لنا خبيصا خبيص أكل حلوة جدا أيام الكوف يعني مثلا ما نقول مثلاً عندنا في الزيزي أكل حلوة جدا لدينا تحبها كذا مثلا فواحد قال لمراته لا بقولك إيه أنا مشتق جداً للأكلة فلانية بقولك إيه ما تعمليها لينا الأكلة دي وأكلة مكلفة متعبة فقامت امرأة الربيع فصنعت الخبيص ده لما عرف أن الأكل تعمل خرج برة فدعا رجلا كان به خبل خبل يعني إي واحد مجنون في الشارع جابوا معاه فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسير واحد من زوج الخاصة الربيع أعاده وقعد بنفسه يأكله الخبيص اللي هو الاكله الغاليه الحلوة دي يأكله والرجل أعزكم الله لعابه بينزل على إيد مين؟ الربيع بن خسيه. فلما أكل وخرج قالت امرأته تكلفنا وصنعنا كذا وكذا وهذا الرجل ما يدريه أنك أطعمته هذا الطعام ده واحد مجنون أكلته خبيص زي اكلته إيه؟ طعمية يعني لو أي سندوتش شكله كان بقى إيه؟ زي الفل ما تفعل ذلك؟ قل له يعني هذا الرجل لا يدري ما يأكل تكلفنا له وقف طول النهار ظهر أطعم أعمل له خبيص وفي الاخر بتأكله الواحد ده إنه لا يدري الكلمة جميلة قوي قال ولكن الله يدري ولكن الله يدري بعض السلف كان بيقول إني لا أسمع الحديث من الرجل والله إني لقد سمعته قبل أن يجتمع أبواؤه فأنصت إليه كأني لم أسمعه إلا الساعة تاني دي كده تاني دي بيقول لك أنا بعمل إيه بيجي لي واحد أحيانا يحدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك إذا كنت كده خليك معايا انت قاعد مع الاخوه ولا قاعد مع الناس فاجي اخ هل لك انا قرأت حديث جميل رائع انه عصيم يقول فيه كذا كذا وانت عارف الحديث تقول له يا عم بقى لنا عشرين سنة عارفينه يا عم انت جبت جديد يعني يا رخم في ناس كده هو بيعمل كده ليه خلي بالك دي امراض في القلب هو مش, هو مش قادر يقبل عنده انفه انه يظهر في ثوب المستفيد لكن انا اقف وشكلي إن كاني أول مرة أسمع الحديث فالرجل ده بيقول العالم ده بيقول اني بقول إني لأسمع الحديث من الرجل والله إني سمعته إمتى قبل أن يلتقي ايه يعني لسه بهم وكان لسه ما تجوزوش أصل والشيخ ده ايه فطلب العلم سمع الحديث وحافظه مية مية فجي الطالب ده كبر وبيقول له الحديث فيعمل ايه قال فأنصط إليه كأني ما سمعته إلا الساعة انصاته ده كان لمن؟ قصد بإيه؟ ما هو خلي بالك تستريح إمتى؟ إيه لي رياحك؟ تستريح لما تبقى سالم لواحد بس قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل إمتى تستريح؟ لما تكون سالم سالم لمين؟ لرب العالمين إنت قصدك الله قلت صلي دخلت إمام أو ما دخلتش إمام قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد ده بقى الرجل هو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقه كان في الساقه. ما يهموش أنا جاي أعمل لمين إنما نطعمكم لوجه الله أنا لما قلت لما كتب. لما اتجوزت لما طلقت في ناس كتير جدا ممكن تتجوز لربنا بس ما يطلقش لربنا ازاي وانا ممكن اطلق لربنا اه انت بتطلق ليه لماذا تطلق انتصار لحظ نفسه تقول البيت يخرب في ستين ده يا البيت والست والعيال ربنا يربيهم يا, يا عم تقوله تب تعالى ده لله تروح تدور معامش لله امان ايه حظ نفس تقول لان بتكلموش ليه لله عشان كده قال صلى الله عليه وسلم عليه من اعطى لله وايه ومنع لله فقد استكمل الإيمان أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله ومن أعظم أعظم وأخطر التعلقات أن يتعلق العبد بأعداء الله خطير جدا الكلام ده. عبد متعلق بغير ربنا مكذول طيب تخيل بقى عبد مش متعلق بنفسه او بالاخوة لا لا لا يعني كتير جدا من الاخوة اللي انتكسوا كان متعلق بمين بالصحبة اللي معاه ساب ربنا فربنا ساب له الصحبة وقح لا بقى تلاقي عبد متعلق بمين بأعداء ربنا سبحانه وتعالى انا استغرب لما تلاقي واحد بيزعم بيزعم انه عايز ينصر دين ربنا عاوز ينصر دين ربنا ثم يذهب فيضع يده في أعداء دين ربنا يضع يده في إيه في يد أعداء دين الله عز وجل ويظن أو يدعي أنا مش عارف فأجهلا أو تجاهلا أنه يسعى لنصر الدين ثم يتخلى عن دينه بتعاونه مع هؤلاء أنت مجنون يا عم ولا إيه؟ ولا عبيد ده ولا إيه مش عارف الله عز وجل يقول في القرآن إيه؟ اسمع الأيه دي. ثم جعلناك على شريعه من الأمر اسمع ربنا عز وجل جاب لك شريعة محكمة فاتبعها واحد اثنين ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يعني وانت رايح وقصدك ان الناس ترجع لربنا هتلاقي في ناس عندهم اهواء كتير جدا جدا عاوزين ياخدوك يمين وشمال عشان تحرف الدين عشان تغير الدين عشان تتنازل عن دينك او بعض دينك طيب يقول ثم جعلناك على شريعه من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون بس يا رب معهم إمكانيات وهيسمحوا لي أن يبالي برنامج في قناة الحياة وأن أتكلم في قناة السي بي سي يا عمد عندنا مثل بيقوله الحداية شو تحدث إيه لا أنت متخيل يعني الامي بي سي هتنصر دين ربنا تبقى عريض او بتستعبد دول مش ممكن يددو لك حتة كده اللي هم عملوا ايه خدوا اللي الاكبر يا اما انت ساذج حضرتك يا اما انت صاحب هوا مش ممكن واحد مجرم يسمح لك بشيء اللي هو خد منك اللي الاكبر منه فربنا بيقول بقى ايه انهم عشان بقى يدفع الظن اللي عندك طب يا رب معهم امكانيات لا لا لا يا عبد الله إنهم لا يغنوا عنك من الله شيء اللي معاه الحقيقة فعلا مين اللي معاه النصر ومع التأييد ومع التسديد هم لا لا عمر ما كانت تدعوا الدعوة وقف على القناة الفضائية ولا على المكانات المادية دي أسباب أسباب ربنا قال لك خد باللي تستطيعه يعني إحنا مأمورين نعمل إيه نأخذ بما نستطيعه من سبب بشرط ألا نتخلى عن ديننا احنا عمرنا بكده يا شباب ربنا قال في القران ايه واعد لهم حديث صراحه الالهي واعد لهم القوه صح قوة؟ ما استطعت ما استطعت أنا مش قادر اعمل فضائية. خلاص واحد جاي يقول لك تعالى يا عم اعمل لك فضائيه بس معلش لازم منك كذا وكذا وكذا وكذا طب مصلحة الدعوة. الصنم الكبير قوي اللي بنضحك بيه على كتير من اخواننا مصلحه الدعوه حتى يترك الدين لاجل الدعوه يا عم ربنا عزيز الله عز وجل عزيز ينصر دينه سبحانه وتعالى يقول إنهم لا يغني عنك من الله شيئا وبعدين ايه وان الظالمين بعضهم اولياء بعض وانت متخيل يعني دول اصلا شغالين لوحدهم ده دول مع مين مع الشيطان الاكبر ما هي سلسله يعني ما هي سلسله يقول وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي من المتقين لو أنت فعلا تقي الذي سيؤيدك وينصرك ويوفقك الله عز وجل بعض إخواننا ممكن يركن للمجرمين الظلمة مثلا بحثا عن مصلحة الدعوة ربنا بعث ايه آية آية خطيرة جدا جدا يقول له إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار اللي بيحصل ساعته. يا رب ما هو مصلحة الدعوة ربنا قال بعدها إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم على الحقيقة يعني وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا لا تنصرون مش هينصروك هو متخيل لما اتنزلت عندي وعندي وعندي وملئت ونفقت وقلت كلام باطل وأيدت مجرم عشان مصلحة الدعوة الدعوة هتنتصر مستحيل ثم ايه ها؟ لا تنصروه هتجري بعد كده تجري عليه تقول له نحن عايز تصريح تصريح مين يا حبيبي تتأيرهاب يا ابني كلكوا إرهابيين بس في إرهابي بشرطة وإرهابي بايه من غير شرطة لشك كده ربنا عد وجل قال ايه قال يا أيها الذين آمنوا النهاردة الجهاد الشامي ليه متعثر أحد أهم وأخطر أسباب تعثره ان جماعة اللي طالعين لله خطوا دون في إيد مين؟ إيد الأمريكان إيد الروس إيد المجرمين فأصبحوا إيه؟ أصبحوا يعني أداة في أيدي هؤلاء فربنا بيقول لهم في الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لي يا رب ها بعضهم أولياء بعض قال ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ثم بدا يتكلم عن حال بعض الناس فترى الذين في قلوبهم مرض يعملون ايه يسارعون فيهم العله ايه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره هي ذي القصه عمد يسارع هو اصلا مش مطالب بالكلمه دي يحصل موقف يطلع بيان طب عم هو اصلا طلب منك البيان بيعمل ايه يقول لك السبت تلاقي الايه الاثنين مش الحد هي دي القصة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون مش بلسانه يعني بس يقول ها بحاله يعني نقشئ ان تصيبنا داء فعسى الله أن يأتي بالفتح اوامرا من عنده فيصبحوا على ما في على ما أصر في انفسهم نادي والله يدعو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 اخرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسلف رجل من بني اسرائيل من رجل ألف دينار قال اتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال اتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا. قال له صدقت وأعطاه الألف دينار وانطلق هذا الرجل يتجر بهذه الألف في البحر إلى وقت معلوم إلى أجل فلما حان موعد الأجل وكان بين الرجلين بحر هذا على شاطئ وذاك على شاطئ آخر هبت ريح عاصف وعلت الأمواج وتوقفت حركة الملاحة في البحر وحيل بين الرجلين أما المدين فمعه الالف دينار وهو يريد أن يصل إلى صاحبه وأما الآخر صاحب المال فعلى الشاطئ الآخر في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة البخاري روى هذا الحديث من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وروى البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد له هذا الحديث عن أبي سلمة وكتاب الأدب المفرد للبخاري كتاب مستقل عن الصحيح كتاب الصحيح للامام البخاري فيه كتب كتب بدء الوحي كتاب العلم كتاب الايمان كتاب الصلاه كتاب الزكاه ومن جمله صحيح البخاري كتاب الادب لكنه لما صنف كتابا اخر في الادب بخلاف الكتاب الذي اودعه في الصحيح سماه الادب المفرد المفرد اي الفرد حتى يميزه عن أدب الصحيح فروى الامام البخاري هذا الحديث من حديث أبي سلمة عن أبي هريره وفي كل الطريقين من الزوائد ما سأذكره أثناء الشرح إن شاء الله تعالى المهم أن الرجل صاحب الدين صاحب المال يعني على الشاطئ الآخر ينتظر صاحبه ويسأل الركبان الذين يتاجرون في البحر هل لقيتم فلانا يقولون نعم لقينا فيقول يا ربي إنما أعطيت المال بك قلت قال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا رضيت بك والرجل لم يأتي يعني كأنه أكل المال كل هذا والمدين يبحث عن مركب فلما لم يجد رفع بصره إلى السماء وقال ربي جعلتك وكيلا وكفيلا وانا ابحث عن مركب ولم اجد اخذ خشبه فنقرها ووضع الصره بالالف دينار في هذه الخشبه وكتابا منه الى صاحبه ثم رفع بصره الى السماء وقال اللهم اوصل هذا الدين الى صاحبه والقى بالخشبه في البحر طبعا اذا هبت ريح عاصف تكون السفن العملاقه كالريشه فكيف بخشبه لا تكاد تصل الى نصف متر مثلا او ربع متر يعني ما عساك ان تتخيل خشبه تبتلعها الامواج المهم كما قال الله تبارك وتعالى ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم الرجل صاحب المال على الشاطئ الاخر ينتظر يئس ان ياتي اليه الصاحب لكنه وجد خشبة امامه تتارجح ولا يبلعها الموج يعني لا تمشي مع الموج انما هي واقفه في مكانها امام الرجل وتتارجح مع الموج فقال في نفسه اخذ هذه الخشبه استدفئ بها أنا وعيالي الجو برد جدا فيأخذها يكسرها ويولع فيها ويدفى بها فلما أخذها وذهب إلى البيت وأتى بالقدوم فنقرها سقطت منها الصرة وسقط منها كتاب الكتاب الذي كتبه صاحبه يصف حاله أنه يعني لم يجد مركبا واستودع رب العالمين هذا المال خلص عرف ان الرجل لم يعني ياكل ماله ولم يخدعه عندما قال كفى بالله كفيلا كفى بالله شهيدا كل هذا والرجل المدين يلتمس مركبا ليه لانه انما القى بالخشبات في البحر على سبيل الورع وليس قضاء الديون يكون هكذا المهم انه وجد مركبا فاخذ 1000 دينار اخرى وانطلق إلى صاحبه فلما وصل إليه قال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما قال له إطلاقا أنه فعل شيئا فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث أبي سلمة عنه فلقد رأيتنا تعالوا أصواتنا ويكثر مراؤنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أيهما امن من صاحبه أيهما اكثر ايمانا من صاحبه هذا الحديث نموذج للإسرائيليات الصحيح لأن بعض الناس انطبع في ذهنه أن كلمة إسرائيليات تساوي كلمة مكذوبات